وقالت اليهود زيغ ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت ابن الله وقالت اليهود زيغ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وذلك قولهم بافواههم يُبَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ يُبَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَأَتَاهُمُ